جولة جديدة على أخبار محافظة ترطوس في الصحف المحلية نبدأها بالعناوين بعد طول انتظار المباشرة بأول مبنى لكلية في جامعة طرطوس ولكن مشروع الصرف الصحي ينفذ بشكل دقيق شواطئ طرطوس للأغنياء والسياحة الشعبية تنتظر افتتاح شواطئها الأعلاف إلى المناطق المحررة ودراسة لإنشاء صومعة لتخزين المواد الأولية. تسويق أربعة آلاف طن من البطاطا ومليار ليرة للحمضيات في طرطوس في صحيفة الوطن نقرأ بعد طول انتظار المباشرة بأول مبنى لكلية في جامعة ترطوس ولكن. أعطي أمر المباشرة من رئاسة جامعة طرطوس لفرع شركة البناء والتعمير في المحافظة للبدء بإشادة مبنى كلية الهندسة التقنية على الأرض المستملكة للجامعة شرق مدينة طرطوس مباشرة وهو أول مبنى يتم التعاقد عليه حتى الآن من مباني الكليات الجامعية في جامعة طرطوس وذلك بعد مضي أكثر من 15 عاما على إحداث أول كلية جامعية بطرطوس الهندسة التقنية كانت تابعة لجامعة تشرين وأكثر من 10 سنوات على استملاك 65 هكتارا لمصلحة جامعة طرطوس ونحو سنتين ونصف السنة على إحداث جامعة طرطوس وبعد مطالبات عديدة ومعاناة شديدة ووعود كثيرة نشير إلى أن مؤسسة الإسكان العسكري تقوم بتنفيذ مشروع البنى تحتية للجزء الجنوبي منذ نحو 9 سنوات ووصلت نسبة التنفيذ لنحو 90% بالمئة. كما تقوم بتنفيذ مشروع تكسية جانبي نهر الغمقة وسط الأرض وصلت نسبة التنفيذ لأكثر من 50% وما يطالب به أبناء طرطوس وطلاب الجامعة هو تسريع وطيرة العمل والتعاقد على مبنى إدارة الجامعة والمزيد من الكليات الجامعية التي تشغل عدة مدارس ومباني حكومية غير مناسبة في طرطوس نشرت صحيفة الثورة في زاوية ردود رسمية تحت عنوان مشروع الصرف الصحي ينفذ بشكل دقيق ردا على ما ورد في عدد سابق للصحيفة تحت عنوان معوقات جديدة في تنفيذ طريق ترتوس دريكيش والكرة في مرمى البلديات تؤكد الصحيفة أنه بعد الكشف الحسي من قبل عضو المكتب التنفيذي على أرض الواقع وبالمتابعة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية الشركة المنفذة شركة الطرق والجسور والمشرفة فرع المواصلات الطرقية وبلدة الشيخ سعد تؤكد أن العمل بمشروع الصرف الصحي المذكور ينفذ بشكل دقيق وبوتيرة عالية وخلال عشرة أيام سيتم الانتهاء من الجزء الواقع في قطاع بلدة الشيخ سعد الأكثر تضروراً وبالنسبة للمشروع ضمن قطاع بلدة دوير الشيخ سعد ومدينة دريكيش فإن كل الإجراءات من دراسة وتدقيق قد تم إنجازها والإجراءات العقدية للعوائق المذكورة قيد التعاقد مع الشركة المنفذة كتبت رفاه نيوف في صحيفة تشرين تحت عنوان شواطئ ترطوس للأغنياء والسياحة الشعبية تنتظر افتتاح شواطئها، على الرغم من سنوات الحرب التي مرت فيها سوريا والواقع الاقتصادي المتردي لم تتوقف السياحة في محافظة طرطوس وخاصة في أيام الأعياد فخلال عيد الفطر الماضي ارتفعت أسعار الإقامة في المنشآت السياحية إلى أكثر من 80 ألف ليرة في اليوم الواحد في منشآت الأربع نجوم وإلى 40 ألفا في الشاليهات الشاطئية فالأسعار كاوية والملاء مئة بالمئة وهذا يدل على أن أصحاب الأموال هم من يرتادوا هذه المنشآت أما الفقير الذي تأمل خيرا بافتتاح الشواطئ المفتوحة والتي ربما يستطيع ارتيادها بعد التصريح من قبل المعنيين بأن أسعارها ستكون منخفضة وباستطاع الدوي الدخل المحدود ارتيادها لم تفتتح حتى اليوم وقد ينتهي الموسم السياحي ويبقى الحديث عن الشواطئ المفتوحة وانعكاسها على السياحة الشعبية اشرت صحيفة البعث مقالاً تحت عنوان الأعلاف إلى المناطق المحررة ودراسة لإنشاء صومعة لتخزين المواد الأولية ساهم الوضع الفني الجيد لمعمل الأعلاف على زيادة الإنتاجية التي تبلغ خمسة آلاف طن شهريا في وقت تم إجراء صيانة شبه كاملة للآليات في شهر أيار الماضي حيث يغطي المعمل كافة مراكز المؤسسة في المحافظة ترطوس، صافيتا، بانياس، الشيخ، بدر كما يغطي حاجة قطعان عدد من المحافظات اللاذقية والسويداء ودرعا ولفتت هيفاء غنوم مدير مؤسسة الأعلاف في ترطوس إلى أنه لأول مرة تقوم الإدارة العامة الأعلاف بالشحن باتجاه المناطق المحررة حيث تم شحن 360 طنا إلى فرع الحسكة وبينت أن معمل الاعلاف في ترطوس ينتج مادة جاهزة وفق رمز خلطة مدروس بنسب معينة للمواد الأولية الداخلة في التصنيع ويتم تأمين المواد الأولية عن طريق المستوردين من المرفأ كما أن أسعار المواد العلفية أقل من القطاع الخاص بحدود 2500 ليرا للكيس ويبلغ سعر طن الكبسول الواحد مئة وثمانية آلاف ليرة وكشفت غنوم عن دراسة لإنشاء صومعة لتخزين المواد الأولية فيها كتبت رفاه نيوف في صحيفة تشرين تحت عنوان تسويق أربعة آلاف طن من البطاطا ومليار ليرة للحمضيات في طرطوس أكد مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في طرطوس علي سليمان أن الفرع استطاع خلال النصف الأول من العام الحالي التدخل الإيجابي في عملية تسويق الإنتاج الزراعي من المزارعين مباشرة من خلال استجرار كميات كبيرة منها والذي عكس إيجابا على أسعار المنتج وضبط أسعار السوق حيث قامت المؤسسة باستلام الحمضيات من المزارعين وقد بلغت قيمة الحمضيات المسوقة حوالي مليار ليرة سورية بأسعار لم تقل عن 130 للكيلو من مختلف الأصناف وتسديد قيمتها للفلاحين مباشرة إضافة إلى أنها عملت على تسويق مادة البطاطا بشكل مباشر ومن دون وسيط حيث بلغت الكميات المسوقة حوالي أربعة آلاف طن وتم استلام المادة بأسعار تزيد بخمسة وعشرين ليرة للكيلو الواحد كما تم تسويقها وبيعها في صالات وفرع المؤسسة في جميع المحافظات